وَمِنَ الَّينَقالَاُوا إِا نَقَ أَقَضْ نَّامِي فَاقَهُم فَنَسُ حَظًَّا مَِّا ذُكِمُ بِه فَأَغْرَينَا فَإنَّمُ الْعَدَوَتَ وَالْبَغْْضَ أَ إِلَ يَوْمِ القِيَامَه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 117. ومن في الأرض جميعا 118. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء 119. والله على كل شيء قدير